قُل اَرَأَيْتُمْ اِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ كَفُرَ وَنَحْرِ فلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتي குல தூ வம் யோமதி ஜல்கூ لتكنوا فيه ولتبتهوا من فضله ولعلكم تشكرون وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ كِنْ شَهِيدًا فَكُلًّا هَاكُور هَانَكُم فَعْلِمُوا فَعْلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ி வச்சுமி مفاتحه لتانوا بالعصبة اولي القوة اذ قال له قم لا تفرح ان الله لا يحب بالفريحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخرة ولن تنسى نصيبك من الدنيا واه إن كما احسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين